بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ظَرْهُم يَأكُلُ وَيَتَمَتَّعُ وَيُلهِهِمأَمَلُ فَسَو فَ يََّمُون وَمَا أَهلَكْنَ مِنْ قَغيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابُ م عَُوم مَا تَسْبِقُ مِنْ أَُّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَْتَأخِرُون وَقَوا يون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 كَرَتْ ابْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنْ استْتَقَ السَّمَّا فَأتْ بَعهُ شِهابُ مُبين وَالْأَرضَ مَدَدنَاهَا وَأَلقَنَ فيِيهَا رَوثَ وَأَم بَتْن فيِيهَا مِن كُلِّ شيءَيئم مَوزُون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 وَأَْسَنَّرِّيََا حَلَ وَاقِحَ فَأَ زَلنَامِنَ السَّمِمَا أَمْ فَأَسْقَنَكُمهُ وَمَا أَتُم لَهُ بِخازِنين وَإِنَّا لَ نَحْن نُحئِي وَنُميتُ وَنَحْنُ الوَارِثون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 لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّهُمْ مَوْعِدَ إِبْرَاهِيمَ إََِّخَلُوا عَلَْ فَقالَاوا سَلَمَ قَالَ إَِّ مِنْكُمْ وَجِلون قالَاوا لَا تَوْجَل إِ نُ بَشِّرُكَ بِغُول مِ ليِيم قَالَ أَبَ الشَّْْتُمُون عَلَ أَمَّ السَّنِيَكِبَرُ فَ بِمَةُ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 قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ نُوحٍ إِنَّا لَمُنَجِّوُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا الْمُرْأَةَ قَدَّرْنَا لَهَا أَنَّهَا لَمِنَ 112. فلما جاء آل لوطن المرسلون 113. قال إنكم قوم منكرون 114. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون 115. فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّذْهِبَ بِرَهْأِهَا أُولَئِكَ مَقْطُوعُونَ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ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 111. إن كان أصحاب الأيكة لظالمين 112. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين 113. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين 114. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وَكَانوا يَحتونَ مِنَ الجِبالِبُ يوتَ آمين فَأَخَذَتهُ مُ الصَّيحَةُ مُصِْحين فَمَا أَغْن عَنْهُم ما كانَوا يَكسِبون وَمَا خَلَقُنَ السَّمواتِ وَالأَرضَّ وَمَا بَيْنَهُ مَا إِلَّ وَإِنَّ وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم 112. ولقد آتيناك سبعا من المثاني لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين 112. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين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 الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بِمَا يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين